في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين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 مَرَدُّ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ مَرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ تَدْعُونَهُ تَضَرًّا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ وَمِنْ كل كرب ثم أَن انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وَإِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ولهوا مرت من الحياه الدنيا وذكر بها ان توبا نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعدل كل عدل الله اخذ منها قُلائِكََّنَ أُبَسلُ بِمَا كَسَبُوا لَهُم شَرابٌُ مِن حَممٍ وَعَذَابُ أَلم وَذاَابُ أَلِمُم بِمَا كانَوا يَكفُرون قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي كالذي استهوت الشياطين في الارض حيرا حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ٱتِّنَا قُلْ إِنَّهُ دَallahُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَن يُقِيمُوا الصَّلَاةَ واتقوه.